ما دَتُو يَأَدِي فَفَرِجُكُمْ بِهِ يا أَلَّا بِتِّنَّمِي أَزْيَدِ الْعَارِبِ لَكُمْ مَا دَتُو يَأَدِي فَفَرِجُكُمْ بِهِ لَكُمْ مَا ففرج <تصفيق> النبي حذرين علام وإلم اليكين الله رب العالمين فرضى صلى عليك النبي حديث الإعلام والمال يقيل ألا رب العالمين فرض الله عليك يا أهل بيت النبي السيد العادل Kumadatu ya di, preferi jukurami. Lakumadatu ya di, preferi jukurami. صلوات الله عليه النبي أهل العراء النبي من أخطر الحبيب على الناس صلوات الله عليه يا أمى بيت النبي السيد العربي لكم ماذا ترى يا دي ففرجكم بي <تصفيق> لكم ماذا ترى يا دي ففرجكم بي الاحسان <تصفيق> ثم الحسن للنبي فرات العين نورك الكوثب جده صلى عليه الحسن سما الحسين النبي كراط رعي نورهم كالكون كبيج جده صلى عليه أعلم بيت النبي السيد العارف لكم ماذا تؤدي فخر جوامي لكم ماذا تؤدي فخر جوامي النبي ذاك ماني قل هو قول صحيح والقرآن شيء فانسي الذي أُزِل عليه النبي ذكى المالي قلوه قلوه صحيح والقرآن شيء فاصيح الذي أُزِل عليه يا آمى بيت النبي الزيد عارفين La kumada tu yadi, papai jo kora bi. La kumada tu yadi, Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum pembacaan maulik simtudular kita mulai Mari kita silent semua handphone Ya semua handphone di silent Kemudian lisan kita juga di silent Ya kita tidak berbicara kecuali berzikir berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita niatkan niat yang baik-baik niatkan niat yang baik baik semua niat yang baik yang jenengan pengin niatkan kemudian nanti kalau pas baca qosidah jangan diem kalau bisa ngikuti yang ngikuti ya kalau ada selawat ya ikut selawat kalau ada Allah Allah ya ikut Allah Allah Nanti ketika mahalul Qiyam yang semangat, ya, jangan kalah sama orang-orang yang berangkat haji, yang haji lebek, Allahumma lebek ya kita. Ya Nabi Sallam, alaikum yang semangat. Kita niat uh, mengucapkan salam kepada baginda Muhammad Sallam, meskipun jauh dari Solo ya, meskipun jauh dari dari Solo. Insyaallah dengan kesungguhan niat tadi, dengan kebersamaan, insyaallah keberkahannya Rasulullah SAW akan sampai kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Al Fatiha hadrat sayidina wa habibina washafiina wa qurati ayunina sayidina Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah jami'a ba'i wa ikhwani min al anbiya al mursalin wa jami'a azwajih al thahirat ummahat al mu'minin wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ashhabihi wa tabi'in wa tabi' tabi'ina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thnma ila arwah Jabir Saidina Sufiyah, thnma ila araj Mas'udin Al Aaliyyin, khususan inhum seinam Imam Junad Al Baghdadi, waseidin Makaruf Al Qarachi, waseidin Bishr Al Hafi, waseidin Abi Aziz Al Bustami, waseidin Ahmad Rifai, waseidin Abdul Qadir Al Jilani, waseidin Abi wa sayyidi Abimadyan al-Maghribi wa Rabi al-Adawiyah thumma ila arwah jami' saditina al minhum sayyid al-Imam al-Muhajir ila Allah ibn Aisa wa sayyidina Ubadillah Ahmad ibn Aisa wa sayyidi Alwi ibn Ubadillah Ahmad ibn Aisa wa al-Fagihil Mughaddam Muhammad ibn Ali ba'lwi wa sayyidi al-Habib Abdurrahman ibn Muhammad As-Saqqaf wa sayyidi al-Habib Bakr Sakran wal Habib Abdullah Ali ibn Bakr Sakran wa sayyidi al-Habib Bakr Abdullah al-Aydrus alayhi wa sayyidi Fakhri Walhabib Ahmad bin Muhammad Syaib al-Shayb al-Habsi, Walhabib Abdurrahman bin Muhammad Mulaarsh al-Jufri, Walhabib Yusuf bin Umar bin Alhassani, Wasyedi alhabib Abdurrahman bin Muhammad Mulaarsh al-Jufri, Wasyedi alhabib Umar bin Abdurrahman Alattas al-Shayali bin Abdullah Baaras, Walhabib Abdullah bin Alwi al-Haddad, Walhabib Ahmad bin Zain al-Habshi, Walhabib Hassan bin Salih al-Bahr al-Jufri, Walhabib Abdullah bin Uthman bin Taahir, Wasyedi, Wahabibi, alhabib Bakar bin Abdullah bin Talib Alattas, Tumpa ilahu Sidi, wal Shaykh, wajudatir Allah, Habibiyu Ali bin Muhammad bin Husain al Habsy wal Waliday, al Habib Muhammad bin Husain al Habsy al Baalawi, Habibul wa azwajya u sana bafatimah madi Muhammad mala khailah wa uladih al habib Abdullah al habib Muhammad al habib Ahmad al habib Alwi wal habib Khadijah wa usulihim wa furahim thumma ila Rasulillah wahabib al habib Muhammad Anis bin Alwi al habshi wal walidih u sana b Khadijah binti Alid Al Qadri wa zaujatih habib al Shifa madi Taahab bin Abdullah Alqaf wal walidihya wa Thomailarujadi Ahmad bin Abdurrahman bin Usin al-Aidus al-Jadi Abdurrahman bin Usin al-Aidus al-Jadi Ali bin Muhammad bin Sajima Zawajim Jaratiwiji Wazara Wathlaha. Thomailaruhalhabib Musa bin Ahmad Asgaf Wazawajatihalawihi Alkhadi. Thomailaruhalhabib Musayyin bin alhabib Sheikh bin Muhammad bin Usin al-Aidus waakhib Abdurrahman. Thomailaruhabatadi Kariyadi. Thomailaruhalalbi albiyohalhusnohal Muhammad. Waamizan al-Aidus al-Aqil bin Muhammad Sunan Laru al-Habib Mahali bin Ubagar Segaf, al-Habib Muhammad Najib bin Toha bin Abdullah Segaf, wajami amwat ilm Muslimin, doa matu tipe tipe as, watur batung lo wa berbukanang, walma'ala walbaqi, walzimbal walfurud wa wa'albi, wajami tu rabil Bashar, an Allahu yaghfir lahum warhamuhum wa, wa yali darajatin وَنَفَعَ فَاتِمَ بَرَكَاتٍ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُنَا وَإِيَّاكُمْ جَمِيعَ الْعَافِيَةِ وَدَوَامَ الْعَافِيَةِ وَالشُّكْرَ فِي تَمَامِ الْعَافِيَةِ وَالْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ أَذَى بَلِيَّةٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَفْتَحُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ وَيُفَقِّهُنَا وَإِيَّاكُمْ فِي الدِّينِ وإذ أنا وياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين في وجه الجاريم وان الله بجاهه يكتبنا اياكم من البارين بوالدين الواصلين للاقربين ويبلغهم منا كل ما يسرهم وان الله يبارك في اولادنا ويحفظهم ولا يضرهم ويرزقنا برهم وان الله بجاهه يتقبل دعانا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويجلي من السر بعانا ولا يخيب رجانا ويقضي حاجاتنا كلها الدنيويه والاخرويه في anfusina wa ahliina wa auladina wa ahabina wa man awsana bid wa yahfazuna wa iyyakum min amrad wal azqam wal alam wa min jami'an wal balaya wa an Allah yarzuquna arzaqan tayyibah biduni ta'ab wal mashaqqah wal latif wal afiyah wa wal hidayah wa an Allah fi awliyana wa solihina wa ulama'ina wa yaksim lana bi min ma'rifatil 'arif wa qurbil mujarrab wa sidqis sadiq wa an Allah fi syafaati habibina Muhammadin صلى الله عليه وآله وسلم ولا يفتؤنا عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك واجعلنا واولادنا واخواننا واحبابنا قرة عين لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وَيَجْعَلُنا مِنْ حِزْبِهِ وَمِنْ أَهْلِ حَضْرَتِهِ وَيَرْزُقُنَا الْقُرْبَةَ مِنْهُ وَالْمَشْيَ عَلَى طَرِيقَتِهِ وَنَاللهُ يَحْفَظُ الْحُجَّاجَ وَالْمُسَافِرِينَ وَالْغُزَّاتِ الْمُجَاهِدِينَ أَيْنَمَا كَانُوا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالْجَوِّ أَجْمَعِينَ أَنَّ اللهَ يَسْحَبُهُمْ بِسَلَامَةٍ وَيَرُدُّهُمْ إِلَى أَوْطَانِهِمْ سَالِمِينَ غَانِمِينَ مُجَمَّلِينَ فِي خَيْرِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَأَنَّ اللهَ يَرْزُقُنَا جَمِيعًا كَمَالَ مُتَابَعَةِ حَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل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 Ya Rabbi, salih ala Muhammad, Ya Rabbi, salih alayhi wa sallim. Ya Rabbi, salih ala Muhammad, Ya Rabbi, salih alayhi wa sallim. Ya Rabbi, salih ala Muhammad, asharafi badrin, fil kawni asharab. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وصله. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على يا ربي صل على محمد أهل الورى منتقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد افضل من بالتقى تحقق يا ربي يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفا تقلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي يا ربي صل على محمد واصلح وساهر ما قد تعواق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على مسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توساق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه Yeah. عليك يا قبيبي السلام عليك أحمد يا أبيبي السلام عليك يا قبيبي السلام عيب في الطيامه السلام عليك السلام عليك فاعين في الكياما السلام على القوم الذين بالغما تواهي بالكرامة السلام عليك السلام عليك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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوه رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم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 والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبدغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزلع أخرج شدأه فآزره فاستغلث فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي Ya ayuhah الذين آمنوا Saluhu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim Wabalih alihi wa benali Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه لا إله إلا الله تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق بحكمه وطواعديها علمه وبسط لهم من فائذ المنة ما جرت به في أقداره اسمه. لا إله فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العواليم بطراز التكريم اللهم صل أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله تجل الحق في عالم كدسه الواسع تجل ينقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليا تشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منير إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من صرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لاحظ ذو العيون في مجلته بشرا كاملا يزيح الظلال وهو من فوق علم ما قد راته رفعة في شؤونه وكماله فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حبيسا عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى اقرات مستقيم اللهم صل وسلم اشرف السلام اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تذبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإثعان والتصديق سواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله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 وأسكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خرعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأكبل عليه آية الإكبار صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبشت في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعدى آله وصابه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عتل الأكوان لنشر ذكرهم نسيم اللهم أسلي وسلم أشرف السلام وتسعيم موالد الخير بابسو طه لمن دايري في شهر فيه النبي في شهر فيه النبي بالمختار طه ولي شهر لا النبوة اهبدت أنوارها دا الدكين أنت نسخاتا <نصفت> I'm oh. Rahman, anda nuskata فعظر فلها وعذري صاحي دعني في ذكري فعظر صلي وبارك عليه وعلى اله اما بعد فلما تعلقت اراده الله في العلم القديم بظهور اسرار التفصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدره الباهره بالنعمه الواسعه والمنه الغامره فان فلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاو وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمّح إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به استقراره الاستقرار وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستكره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم شهادة بشر لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره ببهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف فيركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بأشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تؤرب الأكلام أنشؤوني خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولدي من الفضل الذي يعمى العالمين وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داء التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يتشوك إلى سماء عصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويت الروحان بروحي ذلك النعيم اللهم سلِّ وسلِّم أشرف الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يقط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والكرطاس وتتنزى في حدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسندي عن جابر بن عبد الله العنصري رضي الله عنه أنهما قال قلت يا رسول الله أبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يجابر إن الله خلق قبل الأشياء نورا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبيرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبي في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعجدت الروايات بأنه أول القلق وجودا وأشرف مولودا ولما كانت السعادة الأبادية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية في كمال الخصوصية فاستودأت هذا النور المبين أسلاب وفتن من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن العبد المطلبي ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أهشاؤها بمعونة له محافظة على حق هذه الدرة وظونها فحملته برعايتنا كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهارة تنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجري الصميم اللهم صلي وسلي أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرحمان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآلِه والله ما حملت. من ناقة فوق رحلها أبرى وأوفى ذمة من محمد والله ما حملت من ناقة فوق رحلها أبرى وأوفى ذمة من محمد مجدي ولا في بقاع الأرض شرقا ومغربا ولا فوق افلاك السماءك احمدي انت من نبي محمد فقبولها حتم بدون تردد أعمالنا أعمالنا بين القبول وردها الا صلاه على النبي محمد يا هذه الدنيا وصخي واشهد ان ابي غير المصطفى لا نكتجي انا ما مدحت محمدا بقصائدي لكن مدغت قصائدي بمحمد كد كفالع المعرابي من, من سؤال وقفيا دعائي ومهالي شهد لي بافتقار الله وفي هالي شهدني بإمتقاري الله الله الله الله الله الله الله فنهذا سيري أدعو Sari wa sari, Anabul sara fakri, Jina fakri wa tiwari. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, So... كئب حاري وبياقد قلبي من هموم الوست الغالي الله الله الله الله الله عليما يا سبيعا تتحل كتب عزي وخضوعي والكساري الله الله الله, الله, الله, الله في السؤال وحديها لي فدرعائي وحديها لي شهدني Inafsiar, fakatina ya khairah, dihati sili, wa qalbi min laba, wa shuadi. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, كمانع المرابي بسؤالي والخياري فدعائي واتهاري شهد لي بفقاري الله الله الله, الله Faqadhiha ya khairatabi, wa arispiri wa qalbi min lagara wa shuadi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. سؤالي عند ياري ودعائي وقت نادي شدد لي الله, الله يا لي فادعاء واتهالي شهيل لبِمْتِ اللهم صل وسلم, وسلم وبارك عليه وعلى Ali اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Ali ومنذ علقت به هذه الدرة المكنون والجوهرة المصنون والكون كله يشبح ويمسي في سرور وابدياج بقرب ظهور شراق هذا الصراط والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نضقت بفسيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركاتي وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البيات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البضون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيتنا بالترحيب وانضر الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكات بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاقى كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضيه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بالتعبير والسجود على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام الشارك في كون بدهاجا بوجود المصطفى محمد ولأهل الكون. ضربوا يهل المثال فازوهرون يغراج واستغذئوا بجمال فقف الحسن تغير شعاب سعد مستمر ليس ينفى حيث غوتنا عطاء جمع فقر المؤباء لا ايها الصوره والعت اذ حابانا بوجود المستفال هادي مؤمنا رسول الله على ال هو مرحبا بي قادم ومجاه يا إلهي مرحبا جود ودوابا لكل يا سبيل يا الله كيف نسعد ونرشد يا الله الذي وجاهي جا الله يجي وريه خير مكان يا الله يسبح الدنيا يا الله بيبرك الجل محمد لا Allah itu Shah Ashraf Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam Musta'miron, مرحبا جادة الحسيني مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نار العيني مرحبا جادة الحسيني مرحبا مرحبا صلى الله الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام habib salam alayka وعلى آل سيدنا محمد ربي إني آذى الصفات العليا كائم بالغنى أريده عدي يا تحت باب الرجاء وقفت بذل فأغيثني بالقصد قبل أن وال Rasul كريم باب رجائي فَهُوَ خاصٍّ وخاصٌّ كل البَرِيعِ وَهَدِينَا عَرَابَنَا لِمَا كَدَ هداي ذا السادة العارفين أهل المزيئ وجعل العلم مقددانا بحكم الذوق في Misi lima dal bagian, al hawa wa daniyah, wafatil an yulim ma bhi syaitan wa naf su al Fadil qalb aini lima bhi syaitan wanaf sual hawa رسول الله خذ بيدي ما هي خذ بيدي ما لي ولا أرمي على أحد فانتدمر في كل كائناتي. في فيكم لا إله إلا أنت وأنت سير الندى يا خير موعدى مني الله الله الله الله, الله وأنتها أنتها قل يا صل خلك أجمعين وأنت هاني الوارى لله بسددي يا سيدي يا رسول الله خبني أليم من سوىك ولا ألمي على أحد يا سيدي رسول الله خذ يدي ما لي سواك ولا ألهي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائلاتك فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سير والنادى يا خير معتامتي الله, الله الله الله الله وأنت حقا وياس الخلق أجمعين وأنت حقا ليفس الخلق أجمعين وأنت لا يجد وراء لله ذي إساج بي من يكون مقام الحمد للواحد يولد ولا ميال دي يبن يا يقوم فقال حمد من فارد للوحيد الفرد يولد ولا ميال دي يبن يا تفاجأت النار نابعتا يمن تفاجرات النار نابعتا من, من عسد عائي فارع والجيش بالمدد الله الله الله الله إني اذا سامني ضيم الدنيا هوني اني اذا سامني ضيم الدنيا هوني اقول يا تاير سرتي على حدي يا سيدي يا رسول الله خدي ما لي سواك ولا الـ على حدي فانت نور الهدا في كل كاين فأنت نور الهدى في كل كائلتين وأنت سير النادى يا خير معتامني الله أظلم Allah Allah وانت حقا يا صل خلك اجمعينا وانت حقا شفيعا إلى الرحمن بزلا لي ومن على إلى بما لا في خير حالا كل شفيعا إلى أَلَا إِنَّ بِمَا لَا كَانَ فِيهِ حَالَتِي وَانْظُرْ بِعَيْنِ رِضَى لِدَايْمَ الْأَبَدَ وَانْظُرْ دِرَاضً لِكَتَبَ شليم الله امني وانظر بعين الرضا لنتني الله بابنا وصربق لكته خذتني أشرى فيما إني تواصل طويل وخذتني الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تفتح بها لنا فتوح العارفين. وتفقهنا بها في الدين. Wa ala alihi wa amma ba'du Hadirin yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah kita bisa dihadirkan kembali oleh Allah Taala, Diberi taufik, diberi kekuatan Untuk hadir di majlis Ar-Rawdoh ini Mengikuti maulid Simtudurur dalam keadaan sihhah wal'afiah InsyaAllah keberkahan dari majlis ini Tidak hanya kita peroleh, Tapi juga Diberikan oleh Allah kepada seluruh umat Islam dimanapun berada Khususnya untuk saudara-saudara kita yang sudah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Semoga semuanya semakin sehat dan semakin selamat Dilindungi dari segala keburukan dan kesusahan Dari segala hal yang tidak menyenangkan Amin Allahumma Amin Malam ini Saya cuma mau mengutip sedikit Mengutip sedikit Hadith yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang maknanya Dalam sebuah riwayat Rasul menyatakan Barang siapa yang duduk Dan ketika dia duduk tidak berzikir kepada Allah Dan tidak bersolawat kepadaku kepada Nabi Muhammad SAW Maka duduknya itu akan menjadi penyesalan untuknya kelak di hari kiamat Allahumma salli wa salli mubarak alaih. Jadi dalam hadith ini Ada ancaman Ada ancaman Hadith itu ada dua jenis Yang pertama terhib Yang kedua terhib Yang pertama sifatnya Anjuran menyemangati Yang kedua sifatnya Terhib Menakut-nakuti atau Memberikan ancaman Dalam hadith ini Rasul mengancam secara halus Ya, mengancam secara halus Siapa yang duduk kok tidak sampai sempat menyebut nama Allah Tidak sempat bersolawat pada Nabi Muhammad SAW Kata Rasul, kalau di hari kiamat dia akan nyesel atas duduknya tersebut Dia akan nyesel atas duduknya tersebut Bayangkan dalam hari ini, kemarin, setahun yang lalu, perjalanan waktu dari usia balik sampai sekarang, kita dan saudara-saudara kita muslimin dan muslimat dimanapun berada, berapa banyak yang duduknya tidak ada zikir kepada Allah dan tidak ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadit tadi, di situ bukan cuman ingat Allah. Yang tidak ingat Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi Jadi tidak dibisahkan Yang tidak ingat Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Bukan cuma yang tidak ingat Allah Seandainya dia ingat Allah Tapi dia tidak bersolawat pada Nabi dalam duduknya Maka berdasarkan hadis tersebut Duduknya kelak akan menjadi penyesalan Pertanyaannya Mengapa sampai duduk saja kita kok disuruh solawat Duduk disuruh solawat Makanya Pengarang maulid Simtuduror Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi Yang merupakan adik Daripada Habib Hussein bin Muhammad Bin Hussein Al-Habshi Yang Habib Hussein merupakan Guru daripada Kiai Haji Hasim Ash'ari dan Bahya Khalid Al-Bangkalani ketika berguru di Mekah Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tasniful Asma Di sini Habib Ali pernah mengajarkan kalau kalian duduk hendaknya membaca bismillahirrahmanirrahim wasallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kalau duduk baca itu. Nah, sementara kita hari-hari duduk asal duduk. Betul atau betul? Duduk asal, kemudian bangun asal berarti mirip sama kambing dan mirip sama kerbau. Mirip sama kambing, mirip sama kerbau. Karena kambing duduk ya asal Berdiri ya asal ber Kerbo duduk asal Berdiri asal ber Maka orang-orang yang mirip kambing dan mirip kerbau kelak akan mensal di hari kiamat Tapi insyaallah Siapa yang hadir majlis maulid seperti ini Dari mulai duduknya tadi sampai sekarang Zikrullah wa zikr Rasul Muhammad SAW Dari mulai duduknya sampai sekarang Yang disebut Allah, Allah, Allah, Allah Ya kan? Yang disebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya rabbi salli ala Muhammad, duduknya semua salawat Kalau kita perhatikan Kenapa salawat ini punya kedudukan yang penting Kenapa salawat ini punya kedudukan yang penting Sampai-sampai Allah sendiri mewajibkan di dalam Al-Quran Setiap muslimin wal muslimat Muslim dan muslimah Wajib hukumnya mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah wahyu Allah, "Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan-nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslima." Allahumma shalli wa barik 'alaihi. Ini dalil kewajiban bersolawat Meskipun para ulama berbeda pendapat, wajibnya seumur hidup berapa kali? Ya, wajibnya kah? kapan? Tapi selawat itu hukumnya wa? wajib. Masalah kewajibannya kapan dan berapa kali diperinci oleh para ulama. Imam Syafi'i mengatakan diantara antara kewajibannya adalah ketika kita at-tahiyat akhir di situ diwajibkan bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca hadis juga Rasul menyatakan Doa yang dipanjatkan tidak diawali dengan solawat Tidak ada solawatnya dalam doa itu Padahal manggil Allah loh Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Ilahi Dia panggil-panggil Allah Dia panggil-panggil Allah Dia sebut-sebut nama Allah Asmaul al husna dibaca semuanya Ditambah lagi yang tidak 99 Di luar itu Nama-nama Allah yang lain dia panggil semuanya, nangis sampai air mata darah yang keluar, maka berdasarkan hadis Rasul, doanya mau kufun bersama. Doanya tidak akan naik ke langit, berhenti kalau tidak ada solawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti ini solawat penting atau enggak penting? Penting biasa atau penting sekali? Penting segala? sekali, sekali. Cuma anehnya solawat ini yang menjadi penyebab doa kita naik solawat ini yang menjadi penyebab doa kita didengarkan solawat ini yang menjadi penyebab doa kita diloloskan oleh Allah Ta'ala justru ketika berdoa solawatnya kita gak sungguhan kalau doa sungguhannya langsung Allahumma lunaskan hutang sungguh, betul tak betul yo Allah tolong beri saya ini yo Allah tolong beri saya ini itunya sungguhan, tapi ketika baca solawatnya Allahumma salli wa sallim ala sinya Muhammadin Gak ada semangatnya Gak ada ruhnya Gak ada ruh ruhnya Padahal sholawat ini kendaraan yang sholawat ini akan mengan, mengantarkan Dan di majlis maulid seperti ini Dari awal kita bersolawat sampai akhir kita bersolawat Ini kendaraan yang luar biasa untuk mengantarkan amal kita dalam satu hari Amal kita dalam seminggu Amal kita dalam setahun Hajat-hajat kita kepada Allah subhanahu Wa makanya kita diajak sama para ulama, duduk di majlis seperti ini, manfaatnya apa? manfaat paling sedikit duduknya dari Pak Dal tadi sampai sekarang, berdikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wa, wa sallam terakhir singkat saja ya Bisa minta, ini diamalkan diamalkan Allah itu komunikasi dengan Nabi Muhammad SAW tanpa henti. Nabi berkomunikasi dengan Allah tanpa henti. Nah kalau kita mau komunikasi caranya bagaimana? Saya pernah contohkan dalam sebuah pengajian. Ini telepon. Telepon ini, mohon maaf, ini telepon gak, gak murah, mahal nih. 3 juta lebih ini. Ya Gak murah ini mahal, 3 juta lah lebih ini harganya ini. Bagus nih handphone nih, bagus. Ya, handphone ini ba, bagus. Tapi apalah artinya handphone ini walaupun baterainya di charge full, walaupun baterai di charge full, kalau enggak ada sinyalnya, bisa enggak buat telepon? Enggak bisa. Nomornya dipencet, nomor ada, kontak ada, tapi lost sinyal, enggak ada sih sinyal. Bisa nyambung tak?lah begitulah ibarat doa. Doa ini butuh sinyal. Butuh nyambung kepada Allah Dan sinyalnya itu adalah Salawat kepada Nabi Muhammad SAW Jadi doa kita seindah apapun Kalau enggak ada salawatnya Dijamin tidak akan diterima Allah Dijamin tidak akan diterima Allah Sehebat apapun anda doa Sehebat apapun anda nangis Sehebat apapun anda itu sujud Kalau tidak ada salawatnya dalam doa itu Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu SWT Dalilnya Salat itu pun ditutupnya dengan apa doanya? Dengan sholat, sholawat Sholat itu doa semuanya Dari awal, Allahu Akbar Niat Tadbiratul Ikhram, Suratul Fatihah Itu semua doa Tapi doa itu kalau tidak ditutup dengan sholawat Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya, yuk kita perkuat Sinyal kita masing-masing Sinyal kita diperkuat Artinya, channel sholawat di hati Dihidupkan kan cuman di, di hati ini harus ada channel sholawatnya Sebanyak mungkin mungkin. Kalau solawatnya banyak Solawatnya istiqomah Jangan khawatir Lidah kita itu walaupun lidah Jawa Berubah nanti, Lidah Jawa itu berubah Kalau ngomong apa-apa keturutan Kok bisa ya ngomong apa-apa keturutan Ya mohon maaf kendaraannya solawat Orangnya kurus Orangnya jelek Tapi tiba-tiba bisa sampai Jakarta Tiba-tiba bisa sampai Hongkong Kenapa? Numpang pesawat Garuda Numpang pesawat Garuda. Nah ini kalau kita numpang yang namanya solawat, yang mirip seperti itu. Kita bisa kemana? Kemana-mana dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah insya Allah majlis seperti ini, jenengan ajak yang lain hadir. Ya, sekedar duduk itu nanti hajatnya apa, insya Allah pasti akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga barokah dan semoga man? manfaat. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صلِّ وسلِّم مبارِك عليه وعلى آله وحين برج صلى الله عليه وسلم من بعد أمه برج رافئا طرفه إلى السماء موميا بذلك الرافئ إلى أن له شرفا على مجدوه وسماء وكان وقت مولد سيد الكونان من الشهور شهر بي الأول من الأيام جوم الإثنين وَمَاوَى إِلَى الْعِيرَةِ تِهِ وَقَبْرِهِ بِالْحَرَامَيْنِ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ مَخْتُورًا مَقْحُولًا مَقْطُوعَ السُّرَى تَوَلَّى ذَلِكَ لِشَرَفِهِ عِنْدَ اللَّهِ أَيَّد الْقُدْرَةِ وَمَا عَبْرُهُ إِلَى هَذَا الْعَالَمِ ظَاهِرًا مِنَ الْأَجَائِبِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَشْرَفُ الْمَخْلُوقِينَ وَأَفْضَلُ الْحَبَائِبِ وَقَدْ وَرَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَاوِفٍ عَنْ أُمِّ شَفَاءَ رَضِيَ الله عنهما. قالت لما ولد آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستان فسامتك إن يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فعضى له ما بين المشرك والمغرب حتى نرد إلى بعد كسور الروم قال ثم ألبسته وأجدته فلم أنشب أن وسيتني ظلمة ورؤب وكشعررة أن يميني فسمئت قائلا يقول أين ذابد به قال إلى المغرب وأسخر ذلك أني ثم عاودني الرب والظلمة والكشار رأت أن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذابت به قال إلى المشرك قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعث الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم الشرف عند مولاه وأن عين إنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المعجزات Allahumma salli wasallim, wataslim, wa al salli sallim, aš-ṣalāt wa tṣalīm, ala sijitna wa nabiina, Muḥammadin al-raufin al-raḥīm. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حفل الله من القرامة في عوالم شهادة والغيوب تحرقت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرم الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عنايته خلاقه فليقابل السامع ما أملي نش من شريف الأخلاق بأذن واعيا فإنه سوف يجمع من أوصاف الحبيب على الرجبة العالية فليس يشبه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يكشف أحد من أسرار هكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر. فإن العناية الأذنية طبعت وأخلاق سنية وقامته في صورة حسنة بدريّة. فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربو القامة أبيض اللون مشربا لحمرة. واسع الجبين حسنه شعر بين الجمة والوفرة والأولئة دال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه وندقه قد أخلقه على أجمل صورة فيها جميع المحاسن مصورة وعليها مقصورة إذا تكلم نظر من المعارف والعلم نفائس الدرر ولقد أودي من جوامع الكلمة أجزر الإتحان بمثل مساقع البلغاء من البشر تتنزل يون في هدائق ماسل جماله فلا تجد مخلوقا في الموجود على مثاله سيد بحقه التبسم والمشه الهوين ونومه الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه روضة الغناء رحمة كله وحزم وعزم وبقر وعزمة وحياء مؤجز القول والفعل كريم الخلق والخلق مقصط معطاء وإذا ما شافك أن حد من صبب فيفوت سرع المشي من غير خبب Fahu al-kanzul mutalsamul ladi la yati al-fadhhi bab al-safahim iftaa wal-badrul ladi ahdul al-bab bila taqiyanatuh ousanaahu lahala habibun yagharul badr min husni wajhihi taqiyatul albabu fi wasmi maanahu fumada yudri bulqalan wasmi yudzul wasifin au yudri gulfamu maanadat injalat anyakun ala fi wasfiha mu sharikun كم ولد ما حسنه فلو احدثنا للبدر انا تمامه لم يوصفي وعلى تفنن واصفي بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي فمن اجل قدره العظيم واوسع فضله العظيم اللهم صل وسلم اشرف الصلاه وتسليم على سيدنا وبريننا محمد الرؤوف الرحيم اللهم, اللهم, سل سل سل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد تصفى صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق فيما تضيك عن كتابته بطون الأوراق Kanasyulloallahu wasallam aslan nasi khuluqan wa khulqa wa walomil makarim al ahlakil sabqa wa ushahum bil mumininahilman wa rufqa baran raufa la yakun wa la yafgahul illa ma'roofa lahul khuluq asallahu aladul muhdawi al al ma'nal jazal idha dal miskin wa jabu jabatan muajjalah wa wal abu shafikur ولهما سهلت أخلق الهيبة القوية التي ترتأت منها فرائش الأقوياء من البرية ومن نشرت به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصيه فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وسف الحبيب وشانه وله الأولى في مده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سهاب عينانه وقد انبسط القلم في تدبين ما أفاد العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعذيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام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 فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم ما وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم ما وسلم وبارك عليه. Ya al كاد حضرنا ما جمع الكاميل كرام جاميل كرام وبلغنا ما طالبنا من مطالب. love. الإيمان وشهدنا حين الظرم جعل من جتماعنا رأيت حسن الخطاب حسن الخطاب وعطينا ما سألنا من أقوي جل جساب يا جل تELIG المخطرا الا بالصلاه والسلام لين والسلام يا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ العلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمال المكبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعد ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة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 الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل مواطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اكترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أتوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصيني وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعَمَالِنَا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا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 والمؤمل بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا وواجينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع العقار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واغضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتجين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار